لك. هذا الثاني يقول تكثر هذه الأيام النداءات والتوصيات إلى أن ندعو ذوي الديانات الأخرى إلى طاولة النقاش والبحث لتوحيد أو تقريب الأديان فليحق لنا مجاراتهم ودعوتهم بلين وإقناع أم مجادلتهم فإن اهتدوا فبها وإن أبوا فلا حرج أم ماذا نفعل لذلك بالله خيرا التقريب بين غير صحيح ما في مقاربة ما في لجينه واحد صحيح هو الإسلام والباقي بعضنا كل الأديان بعضها اليهودية والنصارية واللبنوسية والوثنية كل جميع الأديان المخالفة لا إلى الله إلى الإسلام إلى توحيد الله والإخلاص والتباعد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي شرعها الله في الأرض ولا فيه تقريب بين ولا دعوة دعوة إلى الإسلام يدعوهم الله يدعو اليهود النصارى أي أيهما من أنواع الكفرة يدعو إلى دين الإسلام يدعو إلى توحيد الله جل وعلا أما التقرير ما هي تقرير ما هي الدعوة هي الله إلى ترك الباطل ورأتناق الحق ترك الدين الباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعو من دونه هو الباطل فالدين الواحد البديل الحق هو واحد هو دين الإسلام إن دينا عند الله الإسلام ويعوذ سبحانه من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل من ووضع الأكرم من الخاسرين فالدعوة إلى التقريب أو التقريب هذا دعوة بضعة إنما الواجب الدعوة إلى ترك اليديان البضعة ترك اليهودية ترك النصانية ترك المجلوسية ترك الوزنية ترك الستوعية والإتلام بالحق بدين الإسلام بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم